كل قلب يخفق حبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى كل مسلم يقول من أعماط قلبه فدا لرسول الله نفسه فدا لأنفاسه أبي وأمه إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي ويا علم الهدى لا تمنّى الخف في الجنة يا رسل الله، لا تمنّى في الجنة يا رسل الله. <تصفيق> <تصفيق> يا علم المدار يتي عمري، وما لي يا نبي المكرمات في ذلك الكون يا عطر السجايا فما لنا. سدونك من زكاتي فأنت قداسة إن ما استحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكب في الجحيم مع العصات وعرضك عرضنا وارواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رفع وذكرك يا رسول الله نزاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنال علم من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وترك اليوم أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما نبي المرحمات كريم كالسحاب إلى أهلة شجاع هدى أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جاء باليسرى شفيق فلالت منه أفئدة القسات رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل قلب من لجد البغات فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبل منا بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزاية ويعلو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 تستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم إذا خناعتم خنوع الموفدين إلى ملاتي رميتم بالغلو دعاة ديني فهل من حجة نحو الغلاتي؟ أكرار على وفي عين المصيبة كالبنات رسول الحب في ذكرات قربي وتحت لواك أطواق النجاة عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهدات ولو سفك الدماء ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات عليك صلاة ربك ما تجلى ضياء واعتلى صوت الهدايات ولو سفك الدمان ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات